112. فَمَا فما خطبكم أيها المرسلون 113. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 114. لنرسل عليهم حجارة من طين 115. 111. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 112. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 113. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم 115. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 116. فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون 117. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو 115. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 116. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 117. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين 118. عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 111. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين 112. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين 113. والسماء بنيناها 114. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 115. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 116. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 117. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر 111. لَكُمْ لكم منه نذير كَذَلِكَ 112. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 113. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. 114. فتول فَمَا فما أنت بملوم 115. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 116. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 117. ما أريد منهم من رزق وما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 112. والطور 113. وكتاب مسكور 114. إيرق منشور 115. والبيت المعمور 116. والسقف المرفوع 117. والبحر المسجور 118. إن عذاب ربك 118. يوم تمور السماء مورا 119. وتسير الجبال سيرا 110. فويل يومئذ للمكذبين 111. الذين هم في خوض يلعبون 112. يوم يدعون إلى نار جهنم هذه النار التي 117. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 118. إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 وَذَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعَيْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّ قَدْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٍ وَأَمدَدِنَاهُ بِفكِهَةِ وَلَحْمِم مِماا يَشْتَعون يتَنَازَعُونَ فِيه كَأسَل ل لَغُ فِيهَا وَلَا تَأفِيم